الذاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأثروا بأربعة شهادات فاجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين أربعة شهادات بالله إنه, إنّه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة غضب الله. ولولا بضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم